يا زهراء يا زهراء لا تسل من احرق الباب وجارا واسأل المسمار عنها والجدارا لا تسل احرق الباب No. لا تسل من اغضبت ظلما مرارا لا تسل من اسقطوا عن الفما عجبا لم يرعوا للطهر ذمارا عجبا ان اغصب الحق جهرا تغير ليس لي من مغير لا تسلم محل بنا سوى الصار وزال المسمار عنها والجدار يا لذا رات البتو للإثارات البتو هل نزو كم مرة جاء الرسول يطلب الإذن فتلقاه شبول لكن الرجل سعتدى وهو يقول ادخلوا الدار وإن فيها البتل احرقوا باب السماء اصططوا سر الدعاء لا تزال من بلسان النار قارا وسال المسمار على ها والجدار مولاتي وسال وزمرا وزهرا, وزهرا, وزهرا, وزهرا الاسبار عنها إلا تسأل عن قبرها بين القبور إن عرش الله ما بين الصدور إلا تسأل عن سرها بين الصدور يكشف السر لنا يوم الظهور هل ياخذ الموعد ذا وزال المسمار على والجدار وزمرا وزمرا وزهرا يا لي سارة للشاعر اسماعيل الحكاك